وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال تيرا فوين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدع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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متفئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يستهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأتيهم ويطوف عليهم علمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الثموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربط به ريب المنون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله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 بل لا يوقنون أم عندهم قزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يفركون وَإِذَا رَأَوْا فِيهِ ثَمَّ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ ثَعِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَتَبْحِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَبْحِحُ وَإِدْبَارًا